بلحظة وليست إلا اذن من فجر وإثبات وحدة ه التركيز دين الواحد إبراهيم الصلاة على ان الرابطه بين العرب و بين الورود هي ق ر ا ب ة بعيده صل إ ل ى سام ابن نوح عليه السلام هذا حقيقي لأننا نحن نحن أيضا ساميون لما يقولوا معادات السامية السامية حقيقي نحن مثل هم ودج ه ذ ا أ انه في نوع من التلبيس ل أ ن ن ا نحن العرب من حيث الجنس البشري ننتسب إ ل ى سام إ ب ن نوح عليه السلام لكن هذه رابطه بعيدة, بعيده جدا ا ر ب ط ه ا ل أ ق ر ب هي بالالتقاء عند إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وعلى ملة نبينا ا م عليه وعلى الصلاة والسلام الحقيقي من وراء التركيز على الرابطة المشتركة وربط ه ي عليه الحقيقي تونها سام ابن نوح عليه السلام نوح القصد ا ا التعمية ا ا ئ ه ت على س العرب الى اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام ر و تاريخ اسماعيل وذريته بمصدر غامض ليس له سند علمي اسماعيل وذريته ب ن ت ر ه ل س ا م ف ب ح ث عن يربطه اليه ع ي و ر ت هم ا ل ع ر ب في م ص د ر غ ل ض بعيد جدا وهذا ليس له سنن علمي وبالتالي يراد بذلك صرف ا ل أ ن ظ ا ر عن هويتنا ا ل ح ق ي ق ي ة والتي هي مله ة إ ب ر ا ي ي م أ ب ن ابراهيم إ إبراهيم عليه وعلى نبينا ا ل ص ل ا ة والسلام والتي أ و ل ا ه ا ا ل ق ر آ ن الكريم أ ع ظ م الاهتمام ونسبنا إ ل ي ه ا وحثنا على اتباعها فاتبعوا م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفه وما كان من المشركين م ل ة أ ب ي ك م إ ب ر ا ه ي م وبر إ ب ر ا ه ي م من كونه يهوديا أ و نصرانيا أ و مشركا كما هو واضح في سوره ال عمران والواضح عند القران الكريم الاتكاب إبراهيم هي فعلا القاسم المشترك لان ابراهيم حينما نقول ان ابراهيم هو ابو الانبياء نقصد ابو أ الانبياء الذين أ ت و ا بعده لا لا من بأنه الأنبياء ذريته إسرائيل بني أبو اللي هو يعني ابنه كان ابن ايضا ل ل هو ابنه إبراهيم يعقوب من هذه الوسائل لطمس الهويه ا ل ا س ل ا م ي ة م ح ا و ل ة تفسير التاريخ ا ل إ س ل ا م ي تفسيرا قوميا عربيا كما يفعل ذلك البعثيون او القوميون العرب الذين يريدون ان يبتلعوا الاسلام في بطن قوميتهم فهذه ايضا م ح ا و ل ة ل ت م س ح ق ي ق ة ا ل ه و ي ة ا ل ا س ل ا م ي ة الى احلال ا ل ه و ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق و م ي ة بالمعنى المذموم احنا ادركنا من نقشنا من قبل ان نقشنا ان الاروبا والاسلام مالي لا من انفاصل هناك تنسيق بين ابدا جدا الاروبا قبل مالي توأى طوال و ا ل إ س ل ا م بالمعنى الذي شرحناه من قبل وليس بالمعنى العنصري الذي اراده البعثيون والقوميون العرب الذين أ س س دعوتهم أ س ا س ا ا ن ا من نصارى الشام ف م ؤ ث س و د ع و ة الى ا ل ق و م ي ن العربيه بالمعنى العنصري البغيض ل إ ض ع ا ف ا ل ر ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م ي ة هم هؤلاء يعني القوم وهم ينظرون إ ل ى ا ل إ س ل ا م على أ ن ه م ج ر د م ر ح ل ة في تاريخ ا ل ع ر و ب ة ويعدون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله انه بطل من ابطال العرب, العرب و لا يركزون على صفته ا باعتباره خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا يفسروا ح ا و و ل ن أن ي أ و يصوروا التاريخ ا ل إ س ل ا م ي على أ ن ه تاريخ صراع بين طبقات على الطريقه الماكسيه البروليتاريا وإلى او ل ب ر ل ي ت ان ر والبرجوزية آخره ي ا وإلى أو أ التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ع ب ا ر ة عن صراع ومناورات بين ا ل أ م ر ا ء والخلفاء والملوك على الحكم والرياسه الهدف من ذلك كله واضح وهو ا ل ح ي ل و ل ة بين ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة وبين اتخاذ تاريخها الحقيقي منطلقا للنهوض من كبوتها لا يمكن أ ن يكون لنا مستقبل إ ل ا إ ذ ا كنا إلا نبنيها على التاريخ الماضي ل أ ن التاريخ كما قلنا من قبل هو خميره المستقبل فلا يمكن أ ن تقوم أ م ة ليس لها نحو أصدق تاريخ نحن نملك أ ص د ق تاريخ و أ ش ر ف تاريخ وهو تاريخ أ م ة لا إ ل ه إ ل ا الله الذي يجمع البشر جميعا في تحت ر ض ف ة ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة منذ آ د م عليه السلام و إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها فالمنهج الصحيح المثمر في س ه م التاريخ البشري هو النظر اليه على انه و وسلم وهذا الإسلام عليه الله عليه تاريخ الرسالات السماوية ا ل ت م ع دين د ة أدعها إلى سماوي واحد وهو الاسلام بمعنى الأنبياء العام يشمل جميع الأنبياء والمرسلين و... وهو دين سماوي واحد لا يجوز أ ب د ا أ ن نتساهل ونتهاون في استعمال تعبير الاديان ا ل س م ا و ي ة كلمه ب ا ط ل ة ويمكن أ ن تقبل ب أ ي حم ل أ ح و ا ل ليس هناك أ د ي ا ن س م ا و ي ة ل أ ن لما تقول أ د ي ا ن س م ا و ي ة معناها أ ن ه ا كلها مصدرها واحد وهو الله فلو كان مصدرها واحدا فلماذا تتناقض فيما بينها ما تفسير هذا التناقض كيف دين يدعو الى ع ب ا د ة الله ودين يدعو الى ع ب ا د ة المسيح كيف دين يدعو الى التوحيد ودين اخر يدعو الى الالهه ا ل م ث ل ث ة ونحو ذلك من الاجتماع كيف يدعو د ي ن ينزه الله ودين يصف الله ب م لا ئ ل ي ك كما في التوراه فهذه التناقضات صارخه ر ي ة بحيث يستحيل أ ن يقال إ ن ه ا ان مصدرها واحد لكن الحق هو أ ن ه ا كلها دين واحد وهو ا ل إ س ل ا م يدعو الى ا ب ا د ة الاله الواحد ويرفع شعار لا إ ل ه حق إ ل ا الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ا ل ع ب ا د ة وحده ا من دون الله نحن لمزيد من نقول أن لمزيد التفضيح في هناك الأرض أدواع الأديان الأرض أو الأديان في الأرض نوعان دين واحد هو الحق وهو دين ا ل إ س ل ا م قطعا و ب ا ل أ د ل ة و ا ل ب ر ا ه ي م و أ د ي ا ن ب ا ط ل ة و ا ل أ د ي ا ن ا ل ب ا ط ل ة نوعان نوع أ ص ل ه سماوي ثم حرف وهو ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة ونوع دين أ د ي ا ن أ ر ض ي ة و ض ع ي ة من صنع البشر و ا ض ح ل ب و ذ ي ة و ا ل ك ن ف و ش و س ي ة والكذا وكذا و ا ل ع ل م ا ن ي ة تعتبر دين بهذا المعنى ل أ ن ه ا م ن ه ح ي ا ا ل ل ي ب ر ا ل ي ة دين لكن أ ك ث ر الناس ا ل آ ن يجهلون هذه الحقائق فالديان ن ل أ د ي ا ا ل ب ا ط ل ة إ م ا أ د ي ا ن أ ص ل ه ا سماوي أ ص ل ل ا ا م يتفق تماما ت مع ا ا م م دين ا ل إ س ل ا م فكل ا ل أ د ي ا ن اللي بيؤدوا ل د ع ا ي ه انها س م ا و ي ة هي دين واحد فقط أ ص ل ه هو دين ا ل إ س ل ا م التوحيد فالقاتم المشترك بين جميع ا ل أ ن ب ي ا ء هو عباره عن كلمه لا إ ل ه إ ل ا الله لكن في كل امه الشطر الثاني من, أو الشطر الثاني من كلمه النجاه والذي يختلف فلا في, في دعوه ة نوح عليه السلام كانت دعوه كلمه النجاه هي رسول اذا ل ل صلى الله عليه وسلم ه إ في هذه ا ل ح ا ل ة تستقيم ا ل أ م و ر بهذا التصحيح الذي يتعدد هو الرسالات السماويه ة لأن الرسل والذي يتعدد و السماوية الشرائع、السموية. كلها من عند الله ماذا ما السماء الله لكنها يعني قسمان قسم أيضا يعد قاسم المشترك بين جميع رسالات عند عند يعد جميع قسم من فمن في بين ثبتت الفضائل والأخلاق وهذه الأشياء وجزء ا ا الأشياء ل ل أ خ ق وهذه و يختلف من ش ر ي ع ة الى اخرى حسب أ ح و ا ل ا ل أ م ة ش ر ي ع ة ع م ل ي ة تختلف من أ م ة الى اخرى تفاصيل أ ح ك ا م الزواج والطلاق والمعاملات وربما أ ح ك ا م الصيام و ا ل ص ل ا ة وتتفاوت من أمة إلى أخرى إلى لكن امه ل الشريعة ل ذ ي يجب أيضا به أن أن نقطع ا س ا الخاتمة التي و ي ة بعث ا خاطب ا ل أ ن ب ي ا ء عليه السلام ن خ ت كل ش ر ا السابقة لها الله ء وكل من عند الله كله من عند الله لكن ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة ن س ك ت ما عند هؤلاء القوم اذا لابد أ ن نفهم أ ن محور التاريخ البشري هو صراع بين ا ل إ ي م ا ن والكفر بين ا ل إ س ل ا م والكفر بين الحق والباطل بين الهدى والضلال ه إله الله إلا وهذا هو الذي يركز علي ه ا ل ق ر آ ن الكريم صراع ا ل أ ن ب ي ا ء مع ا ل أ م م كان كله حول تحقيق التوحيد كما ذكرنا من قبله فقضية في الوقت التاريخ كان التاريخ القديم بشري قديم أو التاريخ قضية مهمة جدا ويعني من أقدس الوظائف المحاولة كان المتأخر المعاطر جدا الوظائف أو ويعني وسيلة من تنقية لأن أقدس هذا وسائل تحريف تسميم الابار أ ب ر المعرفية ا ل تسميم أ ا ل م ع ر ف ي ة د و ق ت ي يحاولوا ي ح ر ب ا ل ت ا ر ي خ م ا ج ه ج ه و ش لكن يعمل لك ر و ا ي ة ي ع مسرحيه ل م ة يعمل فيلم أي شيء من ذ ا ا ويركب على ل أ س مفاهيم ا ء م م ض ا د ة ل ل إ س ل ا م ولا يستحق أ ن يجيب ابن ت ي م ي ة أ و الشافعي أ و ابن حزم ويظهروا انه زعيم ثوري ويعني هو نفس الشخص لكن أ ف ك ا ر مشوش وتدس ل ل ن الذي س دبسا من خ ا ل عملية اتذكره ان في عهد السادات أ ل ف السادات ل ج ن ة أو شجأ أمر ب تتولى ش ك ي ل لجنة ت إ ع ا د ة ك ت ا ب ة تاريخ مصر من كان رئيس اللجنه ة تشوفوا المعلومات م م ة قوي قوي وبتنسى قوي كتير جنس فاكي فيش حد فاكر خالص من كان رئيس ل ج ن ة إ ع ا د ة ك ت ا ب ة تاريخ مصر ف ب ر ش ح ه انت واحد ياريت ياريت كان الشيخ محمود شاكس يعني هو بيقولوا ناس جمال بدر ويوسف اتباعيه محمد حسين وليس واحد من, اللي من دول كان رئيس ل ج ن ة إ ع ا د ة كتابه تاريخ مصر محمد حسني بورك أ ي ض ا من أ س ا ل ي ب طمس المعالم ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي تؤكد الانتماء ا ل إ س ل ا م ي من أ س البحث ي عن المعالم ا ل ت ا ر ي خ ي ة و م ح ا و ل ة نحوها وتحطيمها كما فعل النصارى في الفردوس المفقود في ا ل أ ن د ل س ت م س المساجد ت ح و ل ه ا الى كنائس ب ص و ر ة و ح ش ي ة جدا كما هو معروف في التاريخ الدموي لمذابح ل المحاكم ة التفتيش ونحو ذلك في الاندلس أ أحد ن د ل س إ خ و ي في ن من الإخوان كانوا من ا الأطباء مجموعة مؤتمر ة شهور وحكا ي ي الدكتور ا ر المؤتمر عبد الطبي القوي كان هذا أسبانيا في في فكان موجود أ ط ب ا ء ملتزمين إ خ و ة فقال ك ت ي ر فالوهم جاء وقت ا ل ص ل ا ة وهما بزوروا أ ح د حين يتجاوزوا المتاحف و ي أ ص ر م ت ا ج د مكتوب فيها ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة م ا ا ل ت والمحراب كل مسجد مسجد ر ا ئ ع يعني مساجد ر ا ئ ع جدا في ا ل أ ن د ل س في اسبانيا فجاء وقت ا ل ص ل ا ة ف ا ل إ خ و ه دخلوا يعني إيه استقبال ا ل ق ب ل ة و ب د أ و ا يصلون يعني قامت ا ل ق ي ا م ة وقامت ا ل ق ي ا م ة واتى الموظفون وهذا ممنوع و... ل ويسمح أن ن ص لكم هنا يعني استيري بطريقة رد فعله جدا أ ان ر ت ك و ي ع ي يزور عليهم منقرا من وعنكروا القول كيف بشدة تصلوا ذ ا ان ف ي هنا حدثية شديدة لهذه ل ا ا أ م ك يعني ع ي ي فيه ز ن هنا ت ص ر ف ر ي ان ن م ع ا ه ان انتم ت ب ع ي د و ه ا ت ا ل ي لكم ص ر ف ا انها وعبادتكم ي جدا ل مثلا م ح ر ا ب فيه يعني تمثال ل المسيح في القبله والعياذ بالله ت م ث ا كل المعالم ا ل إ س ل ا م ي ة وهي ج ر ي م ة ت ا ر ي خ ي ة تعتبر في ا ل ح ق ي ق ة وحولوها إ ل ى أ ش ي ا ء أ خ ر ى أ ي ض ا نفس فعلي الشيء فعل وقت ترك حينما حول مسجد ايا صوفيا إ ل ى متحف وبيت ل ل أ و ث ا ن وطمس منه آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم والاحاديث واعاد كشف ما كان الفاتحون الاسلاميون قد ط من س و ه م الصور التي زعمها النصارى للملائكه وكان صور من يسمونهم القديسين والصلبان والنقوش النصرانيه ة قريبا من ذ ا أيضا ما فعلته الصربية لأن حينما حصلت مذابح ر ه ي ب ة في ا ل ب و س ن ة والهرسك حيث كان كانوا في أ ث ن ا ء القصف يختارون ب ع ن ا ي ة و ب د ق ة المواريث ا ل ر م ز ي ة و ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ثم يتم ق ص ه ا وتدميرها لتجريد الذاكره ا ل ج م ا ع ي ة لشعب ا ل ب و س ن ة من رموز ا ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ومعالم حضارتها حكى الدكتور بشار عواد معروف حضر الله تعالى انه ل ل وتعالى ه أ أ ث ن ا ء الغزو العراقي للعراق ولما وصل الامريكان بغداد فعل أ ه ل ا ل أ ح ي ا ء في العراق ط ب ع سرقه ايضا ة و ن ه ب و ه ذ ه ا ل أ ش ي ا ء ف ح ص ل أن ا ن لجنة و ا ا ل ش ع ب ي ة أ ي ض ا تلقائية ا ل ر ح ي المراه و ا تتحول الى ا ل ي ر ا ه التي تتحول الى ا ل م ن و ا ح ر ا س ة ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ة ب ا ل ذ ا ت ا ل م ت ا ح ه التي ا ر خ ي لا س ت ح و ل ع ل ى ن و المراه د ا ل إ س ل ا م ي و ا ل ت ا ر ي خ ا ل إ س ل ا م ي ر م و ز ت ا ر ي ه الاسلاميه وتتحول الى ا بغداد ع ص م ة ر ش ي د ع ا ص م ة ه ا ل ا ض ر ة ا ل ع ا ل م ف ي ذلك الوقت ه ف ك و ل و ا م ج م و ع ة م س ل ح ة من الشباب م ي ل ي ش ي ا يحرسون هذا المتحف فحينما أ ت ى ا ل أ م ر ي ك ا ن و ا خ ت ر ب و ا من هذا المكان وجدوا ا ل ح ر ا س ة فتراجعوا ولم يحاولوا أ ن يقتحموا المتحف ا ل إ س ل ا م ي أ و العربي في بغداد فماذا فعلوا بعد يومين أو في اليوم في التالي قصفوه تماما بالصواريخ من الطائرات ودكا ك و ا ل ه ا ر هذا المتحف تنظر ا ل إ ص ر ا ر على استهداف أ م ا ك ن م ع ي ن ة التي تعكس ا ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وتحتوي كنوزا من التراث ا ل إ س ل ا م ي الذي يؤكد هذه الهويه ا ل إ س ل ا م ي ة أ ي ض ا نفس الشيء يفعله اليهود لعناهم الله في بيت ا ل م خ د س الاهتمام بتدمير التراث ا ل إ س ل ا م ي و م ح ا و ل ة طمس هذه ا ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة من ه هذه الاساليب ايضا ا لا ح ق ق ي ة ل اريد أن, ان اتجاوز هذه ا ل ن ق ط ة بدون تسليط الضوء اكثر على الاسلوب العاشر من اساليب طمس, طمس المعالم ه و وهو ي ة ط س ا ل م ا ل ت ا ر ي خ ي ة التي تؤكد الانتماء الاسلامي و ه بطريقة ي إ ج ا ي ة في م ح ا ر ب ة ل ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ط ر ي ق ة س ل ب ي ة وهي من ج ه ة إ ض ع ا ف كل ما يقوي أ و يرمز للانتماء ل ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ه والجهه ا ل أ خ ر ى ت ق و ي ة الهويات المزاحمه للهويه الإسلامية في الجهة تقوية للهوية الاسلاميه كما هو معلوم وهذا تاريخ طويل جداً أن الرابطة التي كانت تربط كل العالم كل تربط شعوب إ ي رابطة الإسلام ا ل ر ا ب ط ة ا ل ا س ل ا م ي ة و ك اقوى ن ت بكثير جدا جدا من ا ل ر ا ب ط ة حتى ا ل م و ج و د ة الان بين دول الاتحاد الاوروبي او ا ل ر ا ب ط ة ا ل م و ج و د ة بين كل مواطني الولايات ا ل م ت ح د ة الامريكيه لان ما يجوش حاجة اطلاقا لو تخيلنا امريكا واوروبا باعتبار ان جنسيتك هي انك مسلم لا اكثر و ا ل لاضعاف الرابطة الاسلامية ع ر ب ي ة و ن ش أ ت على يد النصارى بالذات نصارى الشام وهذا تعروف وفيه نوع مهمة تاريخ دراسات الحقيقة جدا فالانتقال من الرابطة الاسلامية انهيار الشلافة الى الرابطة العربية كان في نوع من التآمر في بعد من من كان ل إ ح ل ا ل ا ل ر ا ب ط ة ا ل ع ر ب ي ة محل الرابطه ة الإسلامية العروبة وكما قلنا من قبل لا إطلاقا عن الإسلام قبل يتنفصل من عن ذ الاسلاميه وضحناه ك ن ل العروبة بالمعنى العنصري العصبي الخطر ل ل خ ط ي ر أن مضابة دعمة هذه هذه إ و ه التي قام العلماء بالرد ل ي ع ا وتصدوا لها الأمر العجيب إنه حتى الرابطة العروبية حتى أنه الغرب عارف ان حتى لو تغادر عن الرابطه ا ل ا و ر و ب ي ة وناس ا ل ر ا ب ط ة ا ل ا س ل ا م ي ة اي نوع من التوحد بين المسلمين يفضل ب ق ى خ ط و ة و ا ح د ة بس بعد كده تنتقل من ع ر ب ي ة الى اسلامي ولان الناس من بعضها البعض الحقيقة تختارب بعضها هنا كتاب من في الحقيقة من أ ه م الكتب ي ع ن ي لو قضيت عمرك كله ولم تقرا أ في ل في ك أو ف الفيكس ت كتاب ا الحديث إلا هذا ر ي خ لا ك ا كتاب الاتجاهات ا وهو و ل ط ن ة العالمية الأولى إلى قيام الجامعة العربية في تأليفها قيام قيام الأدب المعصر الحرب الأولى ا إلى ل د من من وهو ت و ر محمد محمد ح ي يعني ن الا ك ل ك ر ي هذا كتاب مميز جدا جدا جدا كتاب ا ل ا ا ا الوطنية ت ت ج ه ف ي ا ل المعصر أ د ب كثير من الناس لا يدركون ق ي م ة هذا الكتاب يخدعون بعنوانه اتجاهات وطنيه بقى او كلام في ا ل و ط ن ي ة وكذا لا هو كتاب إ س ل ا م ي خالص لكن لا ننسى هذا الكتاب أ ل ف ه وهو محبوس داخل فم ا ل أ س د الناصري يعني الدكتور محمد حسين كان هنا في ك ل ي ة ا ل أ د ا ب أ س ت ا ذ ا في ك ل ي ة ا ل أ د ا ب هنا في ج م ا ع ة الكناري إ س ة كان يسكن فوق مسجد المروه في سان س ت ف ا ن و فهذا الكتاب الحقيقي من, من النماذج ا ل ب ط و ل ي ة في ا ل ت أ ل ي ف ل أ ن ه الفه في عهد عبد الناصر ولا م ا واحد أدرك يعني ي إن ه ذ ادراكه ل التمويه في أنوان الكتاب ليألا يأخذ صبغة إسلامية ك كي ت ا أنوان ب صبغة يحارب ففي في يأخذ نوع من وكان له و عظيم ج د طيب إزاي ي و ن الكتاب د من منحصر ثم الدراساته الفترة التاريخية هذه في نقول إ ن ه يمكن أ ن يكفي في التوقيع بقضايا أ س ا س ي ة جدا تهم المسلمين في العصر الحاضر مع بعد الزمان نقول لأن نفسه يعني من محتوى بصورة التاريخ اللي الأحداث أو أخرى يراجع هذا كتاب يدرك يعني فعلاً التاريخ ستتكرر يعيده بإتقاد فعلا نفسه كل الأحداث تتكرر بصورة هنأخذ كل من تناوله ل ق ض ي ة ا ل ر ا ب ط ة ا ل ع ر ب ي ة التي حاولوا أ ن يحلوها محل الرابطه ة الإسلامية الدكتور يقول م ر ح ا ل ل لم يكن طريق ا ل إلى الجامعة العربية د ع و ة م ي س ا و ل ا م ا الجامعة ل ب ي ة المؤسسة الجامعة العربية العربية الرابطة ليس لن العربية التي تربط بين المسلمين يعني بين تربط فقد كانت ت ع ف ر ض ه عقبات ك ث ي ر ة ولم يكن الاحتلال الاجنبي الذي قطع اوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات واخطرها ولكن الخطر الحقيقي على ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة كان ي أ ت ي من ا ج ت د ا د النزعات ا ل ا ق ل ي م ي ة ا ل ا ن ت ص ا ل ي ة في داخل البلاد العربيه نفسها فبعد ان كانت ث و ر ة الحجاز والشام والعراق يطلق عليها جميعا اسم ا ل ث و ر ة العربية قبل الحرب أ ص ب ح ت كل و ا ح د ة من هذه البلاد تستقل بنفسها في جهادها وحل محل ا ل و ط ن ي ة ا ل ع ر ب ي ة وطنيات ج د ي د ة تتلائم مع الظروف ا ل س ي ا س ي ة ا ل ج د ي د ة التي جزات الوطن العربي والتي تمادت في التجزئه ة حاجة يعني في زمان كانت م ا س ا الشام الشام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 والتي تمادت في ا ل ت ج ز ئ ة حتى جعلت الشام أ ر ب ع دول و أ خ ذ ت تمهد ل إ ن ش ا ء د و ل ة خ ا م س ة ج د ي د ة من اليهود بل لقد جزات سوريا وحدها وهي جزء من الشام في بدء الاحتلال الفرنسي إ ل ى خمس دويلات ل ا ت نفس س و ر ا حتى قسمت إ ى خمس د و ل تدير كل و ا ح د ة منها و ز ا ر ة م س ت ق ل ة ب إ ق ل ي م ه ا واصبح مطلوب ا من كل مواطن أ ن يمنح كل إ خ ل ا ص ه وجهده ل ل ق ط ع ة ا ل ص غ ي ر ة التي حددها له الاحتلال ا ل أ و ر و ب ي وسماها د و ل ة لم يكن الخطر الحقيقي الذي يهدد ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة هو الاحتلال وما أ ق ا م ه من خطوط و ه م ي ة اختلقها سايكس ا ل إ ن ك ل ي ز ي وبيكو الفرنسي في ا ل م ع ا ه د ة ا ل س ر ي ة التي اتفق فيها على اقتسام الغنائم على بين د و ل ت ي ه م ا في أ و ا ئ ل ا ل ح ر ب و ا باسميهما لم تكن هذه الخطوط الوهمية هي مصدر الخطر ا ل لم ل ت عرفت تكن ي هي بعد مصدر من هذه ح ق ي ي ق فالشعوب تهزم وتنتصر والله سبحانه وتعالى يداول ا ل أ ي ا م بين الناس والمحتل يعيش على أ م ل الحريه ثم لا ي ل ب س المهزوم أ ن ينتصر ولا يلبث المحزون أ ن يبتسم كما قال الشاعر العربي القديم ولكن مصدر الخطر الحقيقي هو إ ي م ا ن العرب أ ن ف س ه م بهذه الخطوط ا ل و ه م ي ة وتقديسهم لها فلقد يعرف الظروف في الناس لا يعرف إلا الظروف الجديدة وكان الاحتلال الأجنبي المتحكم في التعليم جيد نشأ من وكان هذه يحول بينه وبين م ع ر ف ة تاريخ كفاخه القريب في سبيل ا ل ق ض ي ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ش ت ر ك ة التي ا ر ي ق ت في س ب ي ل ه ا دماء أ ب ن ا ئ ه في الحرب أما المأساة الأوطان أصبح أن أنفسهم المزعومة منهم من كما لهم يتموا مكان الشيوخ والكهول الذين شاهدوا المأساة والذين القداسة الجديدة فقد أصبح كثير منهم من العقلاء الوافعيين لهذه يحل يعرفون حفيقة كثير في كل فقد فجاوروا الواقع الجديد بعد أ ن أ ص ب ح كثير من مكافحي الامس هم يد ا ل أ ج ن ب ي التي يبطش بها في مراكزهم ا ل ك ب ي ر ة التي يحتلونها ولم تبق إ ل ا ق ل ة من المؤمنين تجاهد ولا ت م ل ا ل ج ه ا د ت ن ب ه ا ل غ ا ف ل ي ن و ت ع ر ف ا ل ذ ي ن لا يعرفون و ت ث ي ر ح م ي ة الذين ركنوا إ ل ى ا ل أ م ن والدعه ممن يعرفون ا ن ت ب ه واعانت للكلام القادم و الدول ا ل م ح ت ل ة كل في م ن ط ق ة نفوذه على تدعيم قداسه هذه الاوطان ا ل ج د ي د ة في نفوس الناس باسلوب علمي منظم وذلك بمساعدتها على احياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الاقطار عن آ ث ا ر الحضارات ا ل ق د ي م ة ا ل س ا ب ق ة على ا ل إ س ل ا م في كل م ا العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق ا ل أ ر د ن ومصر لتوهين عرى ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة ولتشتيت ا ل ق ر و ب التي أ ل ف ب ي ن ه ا ا ل إ س ل ا م وجمعها على ل غ ة و ا ح د ة ف ا ت ي ق ظ ت العصبيات ا ل ج ا ه ل ي ة وراح كل بلد يفاخر البلاد ا ل أ خ ر ى بمجده العريق شوفوا الدكتور محمد حسين يتكلم من بعد الحرب ا ل ع ا ل م ي ة الاولى تخيلوا ان التاريخ كيف ي ع ي د و نفسه الان احنا عندنا تطبيق عملي الفراعنه عملوا, عملوا واحد عمل قرام سميه الفراعين ولا استحي طبعا كان جمال مبارك أظن. مين؟ ماشي. فالشاهد يعني احنا يقول يعني فاستيقظت الجاهلية وراح كل بلد يفاخر البلاد ا ل أ خ ر ى بمجده العريق وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف ا ل أ ث ر ي ة ا ل ج د ي د ة وما تدل عليه من حضرات البابليين و ا ل آ ش و ر ي ي ن والكلدانيين والحيثيين والفينيقيين و ا ل ف ر ا ع ن ة وكانت أ ص ا ب ع الغربيين و ا ض ح ة في هذه الجهود فقد عاش المسلمون دهورا وهم غافلون عن هذه ا ل آ ث ا ر ا ل ق د ي م ة لا يعيرونها ل ت ف ا ت ا ولا يتحدثون عنها حين يتحدثون إ ل ا كما يتحدثون عن قوم غرباء من ا ل ك ف ر ة أ و العتاه لا يثير الحديث عنهم شيئا من الحماس أ و الزهو في نفوسهم ظل المسلمون على هذه الحال حتى ب د أ الغربيون بالكشف عن كنوزها ولفت أ ن ظ ا ر ه م إ ل ي ه ا منذ اتجهت مطامعهم إ ل ى بلادهم و ل ل أ و ر و ب ي ي ن في ذلك أ س ل و ب خبيث ماكر فهم ي ب د أ و ن التنقيب ببعوث من علماء الاثار الغربيين حتى إ ذ ا حققوا ما يهدفون إ ل ي ه من اهتمام كل بلد من هذه ا ل بتراثه ل ا د ب القديم و ت ح م س ي له وغيرته عليه و ر أ و ا أ ن هذه ا ل غ ي ر ة تدفعه إ ل ى م ن ا ف س ة ا ل أ ج ا ن ب في هذا الميدان الذي يعتبر نفسه أ و ل ى به و أ ح ق هم ي س ت ف وراوا ن بأن يقوم بذلك أولاد من ه م يقوم أولا أولاد الذي بذلك ل ا غ ب ثم مع تغيير ل ل ن ن ع ع ر ا س ن ي ة م ث ل فيبدأ ب أهل إحنا أولى. إحنا أولى نهتم من يجي يكتشف هذا ان ج ح نحن ن ن أولى أولى هذه يكتشف ذ ا ل غ ي ر ة تدفعه إ ل ى م ن ا ف س ة ا ل أ ج ا ن ب في هذا الميدان الذي يعتبر نفسه أ و ل ى به و ا حق بوصفه وارث هذه ا ل ح ض ا ر ة ان ذلك ل ي ت خ ويتركوا ن عن مهمتهم و لها في رعايته مطمئنين الى انه س ي و ا ل د س ي ر ه في الخطوط التي رسموها له و ا ل ا د ل ة على هذا الاسلوب الخبيث ك ث ي ر ة لا ت ع و ذ الباحث فقد بلغ من اهتمام الاوروبيين بنبش هذا التاريخ القديم واتخاذه اساسا لتدعيم ا ل ت ج ز ئ ة ا ل ج د ي د ة للوطن العربي أ ن ع ص ب ة ا ل أ م م قد نصت في صك ا ن ت ذ ا ب بريطانيا إ ل ى فلسطين على الاهتمام بالحفريات وذلك في ا ل م ا د ة ا ل و ا ح د ة والعشرين التي تنص على أ ن تضع الدول ا ل م ن ت ج ب ة وتنفذ في ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى من تاريخ تنفيذ هذا ا ل ا ن ت ب ا ب قانونا خاصا ب ا ل آ ث ا ر والعاديات ينطوي على ا ل أ ح ك ا م ا ل آ ث ي ة وظلوا يقننوا لقضيه ا ك ش ف عن الاثار كذلك كان ش أ ن الفرنسيين في سوريا ولبنان فقد كان أ و ل ما اهتم به الفرنسيون أ ن أ ل ف و ا في خلال الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى لجانا في دمشق و بيروت ولبنان ل ك ت ا ب ة تاريخ الشام فكثر منه بعض تاريخ لبنان و أ ه م ل و ا تاريخ سوريا ثم لم يلبث ا ل آ ب ا ء اليسوعيون في بيروت أ ن كلفوا ث ل ا ث ة من رهبانهم الفرنسيين س ن ة 1920 ب ك ت ا ب ة هذا التاريخ بعد أ ن قسموه إ ل ى ث ل ا ث ة عصور العصر الارامي والفينيقي والعصر اليوناني والروماني ثم العصر العربي ومما لا تخفى دلالته في هذا الصدد أ ن الثري ا ل أ م ر ي ك ي اليهودي الاصل ر و ك ف ل ر وهو ابن ر و ك ف ل ر الكبير صاحب الملايين قد أعلن سنة 1926 عن تبرعه سنة عن قد 1926 بعشرة م لانشاء ي ي ريال أمريكي في ذلك الوقت ذلك ع ر مليون, مليون ل يعادل مليونين من الجناهات المصرية في ذلك الوقت ل أمريكي من م في ا إ ش متحف ل ل آ ث ا ر ا ل ف ر ع و ن ي ة في مصر يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن واشترط لمنح هذه الهبة أن يوضع الفن لمنح الهبة المتحف والمعهد تحت أشراف لجنة تحت به معهد هذا هذه مكونة منه واشترط إشراف أن ثمانيه اعضاء ليس فيها إ ل ا عضوان مصريان فقط و ا ل س ت ة يعني غير مصريين على أ ن تظل هذه ا ل ل ج ن ة هي ا ل م س ؤ و ل ة عن إ د ا ر ة المتحف والمعهد ل م د ة ثلاث وثلاثين سنه ة وقد استرد السري ا ل ي و وقد الصهيوني وقت ذاك بعد أن أرسل مندوبا يمثله من علماء الأثار الأمريكيين المعروفين وهو د استرد بعد ي السري الأمريكي يمثله الأمريكيين بريستيد ذاك علماء الاثار الأستاذ أرسل هبثه أن من وقد م محاميه وذلك لرفض الحكومة المعهد ع على ه احد اشراف الاجانب الفني وذلك و لرفض شرط كان واضحا من تحديد صاحب الملايين م د ة الاشراف بثلاث وثلاثين س ن ة انه يهدف الى خلق جيل من المتعصبين للفرعونيين ثقافيا وسياسيا و م ص ل ح ة ا ل ص ه ي و ن ي ة في ذلك ظ ا ه ر ة ل أ ن ه ا إ ذ ا نجحت في سلخ الدول ا ل ع ر ب ي ة من عروبتها فقد سلختها من إ س ل ا م ه ا و إ ذ ا س ل خ ت هذه الدول من إ س ل ا م ه ا ومن عروبتها أ م ن اليهود كل م ع ا ر ض ة لاستقرارهم في فلسطين وعاشوا مع جيرانهم في هدوء يمكن لهم من الاعداد ل و س ب ة ج د ي د ة ي أ ك ل و ن فيها جيرانهم النائمين لأن معارضة الدول العربية معارضة لمطامع ل ا ي ه و د في فلسطين ن إ م ا تستمد إ ل ى الإسلام و ا ل ع ر و ب ة ف إ ذ ان ا ل اهتمام ل مثلا من الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية م من ر ي و ن مات ع ثوب الحافز ف الذي د م إلى مجاهدة اليهود ومعارضة إلى اليهود ل د و ه في فلسطين إذ يصبح إذ ل والعرب ل ي ي ه ه و د د عند ذلك و الدول ء و ا و ا اهتمام ا ق ع أن ل ا ل غ ر ب ي ة بتفكيس ا ل و ح د ة ا ل ع ر ب ي ة كان ظاهرا لا يخفى ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ع ر ب ي ة على شيء مثل إ ج م ا ع ه م على توقع الخطر من جانب الشعوب ا ل إ س ل ا م ي ة وهذا ما نحس بوضوح جدا في هذه ا ل أ ي ا م التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها ح ق ي ق ة و ا ح د ة و ا ق ع ة يصعب تجنبها يجد القارئ هذا ا ل إ ح س ا س واضحا في كتاب حاضر العالم ا ل إ س ل ا م ي الذي أ ل ف ه العالم ا ل أ م ر ي ك ي لوثروب س ت و د و ر د كما يجد في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي رد عليه الشيخ محمد عبدو في مطلع القرن العشرين ولكنهم يجدوا أفرح ما يكون في كتاب إلى أين يتجه الإسلام الذي مواده المستشرق الإنجليزي عليه مطلع ولكنه إلى على في يجد يكون في أين يتجه ديب رد أفرح أشرف نصره محمد عبدو وجمع 1932 والذي اشترك في تحريره أ س ا ت ذ ة متخصصون في الدراسات ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ش ر ق ي ة من جامعات فرنسا و أ ل م ا ن ي ا وهولندا و إ ن ك ل ت ر ا إ ذ يصرح في تقديمه لهذه البحوث ب أ ن اهتمام ا ل إ ن ك ل ي ز ب د ر ا س ة ا ل إ س ل ا م ناشئ عما يعرفونه من س ي ط ر ة تعاليمه على المسلمين مما يجعل له مكانا بارزا في اي تخطيط لاتجاهات العالم الاسلامي لازم يخطط لتوجيه المسلمين اي و ج ه ة لازم يدرس الاول الاسلام ويلفت النظر الى ان هذا العالم الاسلامي المترامي الاطراف يحيط باوروبا ا ح ا ط ة م ح ك م ة تعزيلها عن العالم ملاحظا ان و ح د ة ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا س ل ا م ي ة هو ده جب نفسه ا مستشر بيقول في كتاب إلى أين يتجه الإسلام أو وجهه ا ل إ س ل ا م بيقول ا ل م ل ا ح ظ ة ط ب ع ان المسلمين ما دخلوش بلد إ ل ا و غ ا ب ت وطنياتهم وقوميتهم ا في الهويه ا ا ل ل س م ة ذ ه الاسلاميه ت تتوحد ي ل م م م ي ي ن ج ع سيقول وحدة الحضارة ل ل إن إ ا ا ة تمحوا من ل أ ذ ا حيثما ن حلت كل ما يتصل بالتاريخ ل ما ا ق وهو م م ي لتخل ل ح لاعتزاز بالتاريخ الإسلامي ا ل ت ق ا ل ل ي د ا إ س ل ا م ي ة و ه ن أنت حين يتكلم عن الحركات ا ل ق و م ي ة التي دعمتها دعايات الحلفاء ا ل ق و ي ة خلال الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى أ ن ينبه إ ل ى أ ن هذا النصر ن إن أنهم نصر ص ر الفترة نصر المعارض القومية حققوا إخلاء في تلك فمعتبد لأن إ ح ينبه ا ا ء ل ع يضعف ا ا القومية ا ر ت ل ط ة الإسلامية فبيقول ن الى ينبه إ أن ه ذ ان ا ل ص ر ي م ت هذا و تفرحوش وهي معلومة ا ما بالنصر حاجة الإسلام ما زال عليكم هتكبر في ينبه لسه أن إلى النصر الذي حققته الاتجاهات ا ل ق و م ي ة لا ي ن ب غ ي يصرف أن الى غ ر ب الانتباه عن ل إ تيار ا ل م ع ا ر ض ة ا ل إ س ل ا م ي ة الخفي ا ل ذ ي ي ع ب ر ت الاستاذ و ح د ة ل إ ل إلى ا ا م م ي ي ة ق و ل ديمية مبينا أن ه ه ا ل م ع ا ر ض ة ا ل إ س ل ا م ي هي أشد في ة قوة أشد ا ل ل ل ب ا ا د ع ر ب ي ة ويبرز ا ل أ س ت ا الألماني ذ ش ر ق كامين فير ا في بحثه عن مصر وغرب اسيا في الفصل الثالث أ ر ب ع حقائق لا يمكن إ ن ك ا ر ه ا أ و تجاهلها ويسجل في أن في الشرق العربي الشرق إحدها أن حركة بعث إسلامي ق وقد ي في النواحي الدينية ة ا ل ل و خ ي والاجتماعية ويقرر أن العرب يتخذون الإسلامي الوطنية ة العرب هذا البعث الإسلامي أساسا ا لنهضتهم ل ج أن ي ديب يقول في د ة ثم من إن والأخير السادس ل فتر هذا ا كان ت ب في صراحة كاملة ا ك وقد كان من أ ه م مظاهر ف ر ن ج ة العالم ا ل إ س ل ا م ي ت ب ت ه ر جدا هذا ت ص ر ي ح من ت ث ل ا ل أ ه م ي ة ب ي ق وقد ل و كان من أ ه م م و ا ه ر ف ر ن ج ت العالم ا ل إ س ل ا م ي تنميه ة ا ا ل ت م الاهتمام م ببعة ا ح ض ر ا ا ا ت تنمية ل ببعث الحضارات ا ل ق د ي م ة التي ازدهرت في البلاد ا ل م خ ت ل ف ة التي يشغلها المسلمون الان آ ن يقول ك م فاير فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي اندونيسيا وفي العراق وفي فارس هذا الاهتمام تركيا اندونيسيا العراق مصر موجود وقد تكون أ ه م ي ت ه محصوره الان ت م ب ا ل في ر ا تقويه والحضارات ا ل د ي م ة لها ي أو أثر جانبي مؤقت ومحتمل إ هو الأثر الجانبي؟ إن شعور العداء ق و م حينمي ي ا ل ضد ا لاوروبا م س ت ع ل أ ي ي فيقول دي ن ن ل مش مهم م ه ح ت بس السبيل في اللي قدامه حتجيب ا ل أ ث ر ا ل ع ل ا ج المقصود وهو إ ي ه ق ط ع ص ل ر ت ه م ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و بالانتماء ا ل إ س ل ا م ي يقول وقد كان ك ل ا من ك ا م ف اهم كان من أ مظاهر ف ر ن ج ة العالم ا ل إ س ل ا م ي تنميه الاهتمام ب ب ع ه الحضارات ا ل ق د ي م ة التي ازدهرت في البلاد ا ل م خ ت ل ف ة التي يشغلها المسلمون ا ل آ ن فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وهذا ف وفي اندونيسيا وفي, العراق وفي فارس ي اندونيسيا العراق تكون وقد م محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من الممكن المستقبل مهما وتدعيم مقوماتها ي في تقوية يلعب في دورا مهما في تقوية الوطنية الشعوبية ت ه ه شعور لاوروبا ولكن دورا و الان العداء ان التصريح الاخير يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال ا ل غ ر ب ي ة على كل مشاريع ا ل ح ك و م ا ت ا ل و ط ن ي في ة ا ل ش ر ق الإسلامي ا ل و ع ر ب ي ة م ن ه خاصة والتي هي اي ل ش ع و ب ة والشعوبية هي إيه؟ أي د ع و ة تصادم ا ل د ع و ة إ ل ى العروبيه ب ي ة ا ل من ن و ت ق و ي ة ا ل ش ع و ب ي ة فيها وتعميق الخطوط التي تفرق بين هذه ا ل أ و ط ا ن الجديده ة ممكن أحد يقول ما الخطوط و ل تبعا ا م ي التي ة تفرق البلاد الاسلاميه ي ما هي م و ج و د ة في حاجه اسمها ليبيا وفي ا اسمها ل و حاجه اسمها و ن نقول أيضا كما أن في ي مصر السودان س ا وفي و حاجه اسمها ت ب ل ب ا د تونس ا جبرافي ليبيا الجزائر وكذا تماما ك لكن تقسين تونس دي ودي ودي حواجز أن د الرابطه خ البيض الوحيدات لمدن و ح تخصم م الاحياء التفكيط ادارية ي ي ع ة ل ك ا ل ا س ل ا م ي ة التي لم تعترف بها ذ يوم من الايام الخوف او هذا هو الوحش أو الغول الذي يخاف الغرب من إن ا ل ل م م س يقول ن لو و ف ا ع ى أ ق د الدكتور م م ه و ا ت ر ل الإسلامية هو ي ش ل عليهم السبب ل و وده و ن خطرا ما حقا ا في ي س ك الغرب معنا يعني بذات في التاريخ يعني نحن كلنا أن في نشهده ي ي يقول يقول ع ن نلمسه ا ك هنا يقول وهذا التصريح الأخير يعني الغربية على كل مشاريع الحكومات الوطنية في الشرق الإسلامي والعربية الشرق وهذا حكومات الحكومات لأنه الاحتلال على كل خاصة عصف منه التي من ش أ ن ه ا ت ق و ي ة ا ل ش ع و ب ي ة فيها وتعميق الخطوط التي تفرق بين هذه ا ل أ و ط ا ن ا ل ج د ي د ة مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم على ا ل إ س ل ا م لتلاميذ المدارس و أ خ ذ ه م بتقديسه تقديس التاريخ القديم. ونجد التاريخية تكبوا القديم نجد وينكي في يوم الأيام يوكل المسلمين المجرمين الذين وإننا المغامرة شاء الله ربنا المسلمين محاكمة المجرمين الذين تكبوا جريمة إن أكبح تسميم عقول أ ب ن ا ئ ن ا يوجد ا ل آ ن في أ ب ن ا ء المسلمين من يخاف من ا ل إ س ل ا م إ س ل ا م و ف ي ا موجوده داخلنا إ ح ن ا ناس كتير خايفه من ا ل إ س ل ا م وكله بيتكلم ط ب لو ا ل ا س ل ي ن صعدوا ويعملوا فينا ايه ويعلموا ل المشانة ا الفاتد م ج و د لبست المشانه جديدة ا في كل ا ن ي ظ م م أكثر ا ي ظ ل م المسلمين م ي و ا ر س التمييز العنصري والطائفي والديني ضد المسلمين وهم أصحاب ونفس ا ا ا ل ل ط ئ ف ي ي و د ي المسلمين ضد البلد موجودة أصحاب نازال وهم و العقليه والرهاب الإسلام أو المرضي كأن المسلمين دول هنقضوا على الناس دول على يحوش إلى آخر ذلك. ف... ف... ف... ف... في ه ه ذ موجودة ف ا ل م ؤ ا م ر ة تطوير التعليم التي افتتحها وسن سنتها ف ف ي سرور ثم كوفي بعد ذلك بعد بالنقاد تابعه بعد ذلك أ خ ط ر شخص ضد ا ل إ س ل ا م في مصر في ا ل ع ص رايي ل ح د ث ف رأيه وهو حسين كامل بهاء الدين الذي قام كامل المناهج التعليمية اللي بالإسلام لا تزاز بالإسلام بإشراف وكان اللجنة المكتب لقى الخلف المكتبه الأول بتطهير أي شيء أمريكي في المكتب المكتب وفيش ورق من معروف موجودة يمضيها متعدي هو أن على أو ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ه مستير م ع ر و ف جدا أ ي ا م ه ا ف ا ل ا ح ت ل ا ل ا ل تعليمي ف كما ن ج ا ل تعليم ولانه د أ و ل ا د ه بالاكرام شوف كيف الكلام الفرائع يكرر في أ ك ث ر من محل ة د ر ا س ي ة حتى أ ط ف ا ل ا ل ت ي ا ل ب ر ا ء ة ا ل ط ف و ل ة ا ل ت ي ا ل ب ر ا ء ة ا ل ط ف و ل ة ل ف ت ر ه ط ف و ل ة الجميل ة ف ت ر ه ا ل إ س ل ا م يؤديك ت ب العالمين ويكره اجدادك ا ل ف ر ا ع ي ن ف ع ل و ا كذا وكذا اجدادك ا ل ف ر ا ع ي ن كان عبدوني لا ل ش م س ولا إ ه ك ذ وإله كذا و ك ا ن إ ل ه كذا, وكان إله كذا الغرض ذ هذا ي يعبده ويؤيدون ويزيدون كالفرعنة أجداده ا لنفس الخبيث الغرض الخبيث هو اضعاف الهويه الاسلاميه والاستعانه على ذلك ب ا ل أ ن ا ش ي د ومثل خلق ولو ما حصلش ث و ر ة و خ م س ة وعشرين مئات ج د ي د ة على مناهج التعليم والاحتلال التعليمي التغيير مش ه ي حي... ك و ن تغيير لخي م س ع د ه ذلك ل أ ن ه بيخرج أ ج ا ل تعادل ا ل إ س ل ا م وتخاف من الاسلام إ س ل م المقصود وذا كان الله بفضل يعني ل س الناس ل العمل لهم الفطرة الفطرة التي يفطر الله عليها الانجذاب لدين الإسلام الفطرة بلا بفضل الله الكيب لكن لو البلد الاحتلال م مناعة ومن ي بتيجة يفطر وهي قوي يحدث عايزين يحرروا البلد يحررها من التعليمي ن عنصر شأنهم أن فهذا جدا هذا شك أراد أن يعبدنا ي ل ل ه وموضوع د و ي ه ليبتلعها ه د البلاد ل ي د واحد يدافع بلده لقمة تستهل يقاوم م سائبة حاجة باش اي عشانها او في و و عن تطوير التعليم كان الدكتور اسمه محمد علي ت ق ر ي ب ابو لبن وكان معه الدكتور الفاضل دكتور جمال ع ب د ا ل ع ا د ي لهم سلسله من أ ر و ع ما يكون فهؤلاء هم فرسان الدفاع عن ا ل ه و ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ضد م ؤ ا م ر ة تطوير التعليم ا ل إ ج ر ا م ي ة ا ل ج ر ي م ة ت ا ر ي خ ي ة من أ ق ب ح الجرائم التي ارتكبت في عهد مبارك ومن قبلها ايضا في عهد السادات لكن هي في عهد مبارك أ خ ذ ت حجما استراتيجيا أ خ ط ر وعمليا فبالأهم الوظائف الآن أن يطالب التليف الإسلامي أن بتصحيح وتطهيره من هذا الاحتلال ا ل إ ج ر ا م ي الذي أ خ ر ج لنا جيلا كما توعد حسين كامب دين م ر ة وقال انتم مشغولين ب م ن ظ و التطرف س ب و ل ي أ ن ا مناهج التعليم حطلعلكم الشاب من ا ل ج ا م ع ة لا يستطيع ان يفرق بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره مش ه ي ع ر ف و ا فرق بالتين ومن ضمن الحاجات ا ل ت س م ي ة اللي صرح د ي ه ا في بعض الجرايد قال علاج التطرف الديني يكون باطاله ة العام الدراسية ومن ن العام راشقت فكرة ا نظام الترمات ومن هنا راشقت ه ومن ان الاستدارية ل فكرة ة مشترة تبقى سنتين الدراسيه ا ا والطلب يتطحنوا ب ء ل في ة ولا ن ش غ ل لاي و و ا باستماع احد ي د م الى الالتزام يقول مثل ا ه ت م ا م بتدريس التاريخ القديم على ا ل إ س ل ا م لتلاميذ المدارس و أ خ ذ ه م بتقديسه و ا ل ا س ت ع ا ل على ذلك ب ا ل أ ن ا ش ي د ومثل خلق أ ع ي ا د م ح ل ي ة غير ا ل أ ع ي ا د ا ل د ي ن ي ة التي ت ن ت ق ي قلوب المسلمين ومشاعرهم على الاحتفال بها ومثل ا ل ع ن ا ي ة بتمييز كل من هذه البلاد بزي خاص ولا سيما غطاء ا ل ر أ س مما يترتب عليه تمييز كل منها بطابع خاص بعد ان كانت تشترك في كثير من مظاهره في ا ل ح ق ي ق ة هو بينتخب ع د ذلك ل ا ق ض ي ة م ه م ة وعشان زي ما قلتلكم للتاريخ يعيدوا نفسه وكانت ملاحظين طبعا اسلوب الدكتور محمد الحسين اسلوب رافع جدا في ا ل ل غ ة والمحتوى ح ا ج ة الحقيقة ر ا ئ ع ة ل ك ي انا افضل ان احنا ما ننهيش الكتاب عشان ننهي الفكر اللي احنا ت كلمنا عليه هي تلمس الواقع وتترفنا كيف يعيد تاريخه نفسه فاسمحوا في ان اقرأ عشان ننجد الجزء المتبكي كلامه كانت الجامعة المصرية التي تركناها في الجزء الاول من هذا الكتاب وليدة تحبو قد نمت واشتدت واشتدت وظهر امرها من من نمت بهزيمة تحبو الحرب يقول وليدة وظهر الدولة لي ننجد ان انتهت قد بسرعة بعد التي كانت رمز الجامعة الإسلامية ورأسها وهي تركيا وهي رمز فخفت صوت الحزب الوطني حزب الوطني بتكره بي لا بحزب、الوطني. حزب مصطفى كامل. لأن حزب كبيرة عيوب الرابطة تبقى طفولاتنا الكلمة كامل كامل كان له ميزة كبيرة جداً. في كنا ندرس إنه أحد مصطفى كامل ندرس مصر هنا له أنه لا الوطني جدا كان لقاء الإسلامية مع الخلافة العثمانية ولاه لأن لأن إلى على مصود مصطفى مصطفى ميزة مصطفى مع دي أحد يدعو في أنه وأن تبقى مصر ولا إسلامية فالتالي عثمانية في التاريخ ومصطفى ا صغار ح ب ي ع ل و علوب ن ا دي أحد م كامل أنا شاكرا هذه مش, مش ا مش مش مش متسمي على اسم مصطفى كامل متسمي على اسم متسمي مصطفى على باشا مصطفى فاضل. لكن هي مع الوقت أخرت اسم مصطفى كامل لكن ده مصطفى فاضل من عائلة محمد لازم فاضل الوقت فاضل عائلة التنويب لكن لكن علي يعني هي ده أخرت فيقول ان لما انهزمت تركيا في الحرب خفت صوت الحزب الوطني الذي كان يدعو الى الالتفاف حول د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ل م ق ا و م ة مطامع الغرب ب الحزب الذي كانت تربطه بالغرب من التفاهم بل من الود في بعض وانفتح الود المجال امام الذي كانت الظافر صناعة التفاهم من من في الاحيان ح ذلك ل ز الذي كان ينكر الجماعه ا ل إ س ل ا م ي ه يعني خفت د و ء الحزب الوطني لما انهزمت من الدوله الاثمانيه وارتفع الحزب الإيه؟ بالايه يقول وانفتح المجال امام الحزب الذي كانت تربطه بالغرب بالظافر المنتصر صلاه من التفاهم بل من الود في بعض الاحيان والذي كان ينكر ا ل ج ا م ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة ويحاربها داعيا الى وطنيه تقوم على ا ل م ص ل ح ة ا ل م ت ب ا د ل ة وعلى ا ل م ن ف ع ة ا ل م ا د ي ة وهو حزب ا ل ا م ة الذي عرف بعد الحرب باسم جديد هو حزب الوفد واعانت متاعب الحرب ومظالمها التي اشترك فيها المصريون جميعا على توحيد شعورهم ثم جاءت ث و ر ة سنه الف و تسعمائه وثعتاشر فقوت هذه الوحده توحيد شعور المصريين. بعد ان صبت قوات الاحتلال العذاب الوانا على المدن وعلى القرى فحصدت الارواح فانتهكت ا ل ا ع ر ا ض ولم تقف غلظتها ا ل و ح ش ي ة عند حد في احراق القرى وجلد اهلها وفرض ح ص د د ه م م ب ا ا ل ع ش ش ا وإلقاء القنابل الطائرات ا ة ونهبهم وهدك عليهم من ع ر أ الغرامات ا ا الآمنين ا ع على ت ء ل في ا ل ف ا د ح ة ا ل ظ ا ل م ة على مدن القطر ا ل م خ ت ل ف ة حتى بلغ مجموعه حوالي مليون جنيه وذلك ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى م ط ا ل ب ة البلاد ب س ب ع م ئ ه الف ج ن ي ه ق ي م ة نفقات الجيوش ا ل أ س ت ر ا ل ي ة التي استخدمت في التنكيل بالناس وقد سجل عبد المطلب بعض مشاهد هذا الطغيان في قصيدته التي يقول فيها ورحمته لقرية مفجوعة والليل يرخي فوقها لقرية يرخي الأزالة م ح ذ و ل ة خبا القضاء لاهلها تحت الظلام و ق ي ع ة ونكالا من غاده غالى البغاه عفافها فبكى الحجاب عفافها المغتالا و م ص و ل ة في الخدر طار بلبها صيحات كلب في ا ل ح ظ ي ر ة جالا ماذا أ ر ى جن أ ح ا ط ب م ت ج ع ي أ م تلك أ ح ل ا م تمر خيالا ما هذه الجلبات لا أ د ر ي لها م ع ن ا ولست أ ع ي لهن مقالا أ ن ا لست نائمه وهذه ج ن ة تدنو ك أ ع ج ا ز النخيل طوالا و إ ل ه مال أ ب ي علي ن ا ئ م ة والبيت من وقع الحوافر زالا اعلي ناد ي أ ب ا ك لا أ ن ا خائف يا أ م لا تتكلمي لا لالا لا هذه جنود ا ل إ ن ك ل ي ز ر أ ي ت ه ا بالبدر شين تقتل ا ل أ ط ف ا ل صاحوا بصحن البيت ص ي ح ة فاتك عات يرى النفس الحرام حلالا ف إ ذ ا متاع البيت ينهب بينهم وقد استحلوا نهبه استحلالا ولرب دار بالقنابل أ ص ب ح ت قبرا تضمن ن س و ة وعيالا ظلما تشول به القنابل فهو في جو السماء مع ا ل ق ش ا ع ن شالا يا رب إن الإنجليز تعمدوا مصر سفاهة وضلالة. يا رب ر إن إ هذه ا ق مصر ف وضلالة ج قطع ادبيه بين تعكد المجازر التي ارتكبها ا ل إ ن ج ل ي ز ضد المصريين نسي المصريون في غ م ر ة هذه ا ل أ ز م ا ت والاضطهادات كل خلافاتهم القديمه ة زي ما قلنا ل ك د نسي المصريون في غ م ر ة هذه ا ل أ ز م ا ت والاضطهادات كل خلافاتهم ا ل ق د ي م ة وقد وحد الظلم الذي يصب عليهم في غير ه و ا د ة بين مشاعرهم فتذكروا أ ن ه م أ م ا م عدو واحد مشترك هو ا ل إ ن ك ل ي ز واذهلهم ا ل أ ل م عن كل ما سلف من حزازات فماتت ا ل ض غ ا ء و ب د أ ت القلوب من ا ل أ ح ق ا د و ر س م ا الهلال يعانق الصليب ويحتضنه على اعلام الثوره وخطب القصص في المساجد وخطب علماء الدين من المسلمين في الكنائس وتزاور الفريقان في الاعياد وهذا هو عبد المطلب يشارك القط في احتفالهم بعيد ا ل ن ي ر و ل عندهم س ن ة تسعتشر و ي ن ق ي قصيدته التي قال فيها بلونا على اداب عيسى واحمد بعض الفهم د وبنينا ن تمحيص بنينا على آ د ا ب عيسى و أ ح م د منازل عز دونها يقع النسر فنحن على ا ل إ ن ج ي ل والذكر أ م ة يؤيدها ا ل إ ن ج ي ل بالحق والذكر لنا كل ما في مصر والحق ق ا ئ ن تؤيده ا ل آ ي ا ت والحجج الغر ف ل م يستطيع الدهر تفريق بيننا و إ ن جر قوم ب ا ل س ع ا ي ة ما جروا كلانا, كلانا, كلانا, كلانا على دين به هو مؤمن ولكن خذلان البلاد هو الكفر إ ذ ا ما دعت مصر ابنها نهض ابنها لنجدتها سيان مرقس أ و أ م ر فليحسبن ا الناس أ ن تزلزلت بنا قدم أ و مس و ح د ة ن ا ض ر لم يشذ عن ا ل م ش ا ر ك ة في ا ل ث و ر ة فلاح أ و صانع أ و عامل أ و موظف وجرف تيارها العنيف ا ل أ م ر ا ء ولم ينج منهم ل ص و ص النشالون الذين أ ع ل ن و ا الكفه عن ع ش ا ط ه م ث ل ا ث ة أ ي ا م م ش ا ر ك ة منهم للشعب في فرحه يوم اتلخ ص ر ح ت ع د زغلول وصحبه في م د ذ ث ل ا ث ة ايام مشاركه لحتى لا يكدروا ف ر ح ة الناس بتحرير ساعه زولو وحتى تحولت بس على حياته ا ل خ م س عشرين د ا ل اللي معملوش كده يعني دول خيط وكارد بلانش كل اللي هم عايزين يملوها ل ح ق و ي ع م ل و ه ب س ر ع ة وتحولت ا ل ث و ر ة الى ح ر ك ة ق و م ي ة خ ا ل ص ة وخافت صوت الدين وخافت ص ولم ت ا د بعد ي ن أن ق ا ب ن ص ينجو ب كبير في ر إ ش ع ا ا لها وانحصر كلام حتى مصر كادوا الناس في ن ه ا من ع ب د ا م دون الله بل لقد بدت الوطنية في شعر الشعراء ضربا من عبادة الوطنية ولم من ينج من الله الشعراء ضربا بل في شعر مصر ذلك شاعر كشوقي تميز شعره الوطني بالطابع ا ل إ س ل ا م ي إ ذ يقول في ا ل خ ص ي د ة التي استقبل بها مصر بعد ع ويا د ت ه من منفه سنة و وطني لقيتك بعد ي أ س ك أ ن ي قد لقيت بك الشباب وكل مسافر سيؤوب يوم اذا إ رزق ا ل س ل ا م ة و ا ل إ ي ا ب ولو أ ن ي دعيت لكنت ديني ولو أني د ع ي ت ل ك ن ت د ي ن ي عليني أ ق ا ب ل الحتم المجابى أ د ي ر إليك و ا ل ع ي اليك ل ه أ د ر إ ل ي قبل البيت وجهي إ ذ ا فهت ا ل ش ه ا د ة و ا ل م ت ا ب ة ثم أ ق و ل بعد ذلك في تكريم من أ ط ل ق ص ر ا ح ه م من شباب الثوره ة ثلاثة 1924 وجه الخطابه إ ل ى الشباب وجه الكنان ليس يغضب ربكم أ ن تجعلوه كوجهه معبودا ولوا إ ل ي ه في الدروس وجوهكم ولدى إ إن ذ ا فاعبدوه هجودا ا فرغتم ذ ي قسم ا ا ل ل ب حباكم لحوض بلدا كأوطان النجوم كان والدنيا لحوض كلها للعفقرية والفنون مجيدة للعفقرية قد مهودا عند ذلك أ ن ا ل ح ر ك ة ا ل و ط ن ي ة تنحرف نحو الانطواء على نفسها و أ ن ف ك ر ة الانفصاليين الذين كانوا يدعون قبل الحرب الى قصر الجهود على معالجه المصر المصريين قد انتصرت تحت شعرئه مصر للمصريين و أ ط ل ت ا ل د ع ر ة الفرعونيه ب ر أ س ه ا و أ س ف ر ت عن وجهها بعد أ ن كانت تظهر إ ل ا م ق ن ع ة أ و من وراء ت ط ا ر وانتهز دعاتها هذه ا ل ف ر ص ة ا ل م و ا ت ي ة فنشطوا لغزو ا ل أ ف ك ا ر بها و م ل و ا ابصار قارئ الصحف و أ س م ا ع شهيد الندوات بالدعايه لها واتخذت ر س م و رأس أبي الهول على توابع البريد وعلى أوراق واتخذ في ا ا ل ل ح محمود م خ ت الثوره ر شعارا ت م ا الذي ل نهضة مصر ض ع نموذجه في ب ا ي شايفين س سنة 1920 واتخذت بعد مباشره ة ستعلم وثن ا ل و ط ن ي ة بهذا المفهوم المضاد ل ل إ س ل ا م كل حصلت الثور إجراءاتي مباشرة بعد、السور. و ر س م ر أ س أ ب و الهول على طوابع البريد وعلى أ و ر ا ق النقد واتخذه النحات محمود مختار شعارا لتمثال ن ه ض ة مصر ونقلت ا ت ت خ ذ كل كلية م كليات الجامعة شعارا لها يمثل وثنا من الفرائنة شعارا وثنا معبودات من ن رفاه سعد زغلول بعد وفاته بثلاث سنوات إ ل ى ضريح بني على طراز فرعوني ووقف ش ع الطابع ع هذا ا ل ف ر ن من ابنية ي في كثير الحكومة ر ا و و ه ا الرسمية ي و ز وزيف والنقش كوريد زخرافتي اشهر ايه الهندس بناء سكندرين ووقف حافظ ابراهيم في ا ل ح س الذي اقيم في فندق ا ل ك و ن ت م ن ت ا ل لتكريم عدلي يكن بعد عودته من اوروبا قاطعا المفاوضات مع الانجليز س ن ة 1 ل 2 1 فالقى ق ص ي د ة تسيطر عليها ر النزعة ع ل هذه ا ف وقف ن من ي ي ة اولها الى اخرها و وطبعا و ل القطبة اشتهرت جدا هذه ق الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي و ب ن ا ت الاهرام في ثالث الدهر ك ف و ن الكلام عند التحدي انا ك ا د العلاء في مفرق الشرق ودراته ف ر ا ئ د عقدي أ ي شيء في الغرب قد ب ه ر الناس جمالا ولم يكن منه عندي هل وقفتم ب ق م ة الهرم الاكبر يوما ف ر ي ت م بعض جهدي هل ر أ ي ت م و ا تلك النقوش اللواتي أ ع ج ز ت ت و ق ف ن ع ه المتحدي حال لون النهار من قدم العهد وما مس لونها طول عهدي هل فهمتم أ س ر ا ر ما كان عندي من علوم مخبوءه طي بردي ذكفن ا التحنيط قد غلب الدهر و أ ب ل البلا و أ ع ج ز ن د ي قد عقدت العهود من عهد فرعون ففي مصر كان أ و ل عقدي تتملك ا ل ن ع ر ة ا ل ف ر ع و ن ي ة الشاعر ف ي ف ا خ ر ب ا ل ف ر ع ن ه كل ح ض ا ر ة ق د ي م ة فيقول أ ن ا أ م التشريع قد أخذ الرمال وشذا ل كل حدي النجوم من م حدي ورفضت في سماء الدجا فأحكمت رصدي و بن تاور أورو ش ع ر مصري قديم ش ب ى بنت أورو فوق ربوعي قبل عهد اليوناني أ و ع ه د مجدي ومش قصد ن ج د أ قصد الحجاز والجم جمب نجد ف إ ي ج ا ب نجد ا ل م ص ر و ا ل ف ر الوصف ع بيمرروا مفاهيم التسميم ل ع ق ي د ة الناس وشذا بن تاورو فوق ر ج و ع ي قبل عهد اليونان أ و عهد نجدي هكذا يبدو أ ن عهد نجد وشعرائه ليس له من ا ل ك ر ا م ة عند الشاعر أ ك ث ر أكثر مما ا لعهد ل ي ولم ن ن ا وشعرائه ا أو ر و ا ورجال ن القانون ف يكن ه ولم ي الجديد في هذه الدعوه أ ن ه ا تدعو إ ل ى ز م ع المصريين على الاهتمام بشؤون وطنهم ف ا ل ج ا م ع ة ا ل م ص ر ي ة ح ق ي ق ة و ا ق ع ة لا يمكن تجاهلها او إ ن ك ا ر ه ا كما أ ن ه لا يمكن إ ن ك ا ر أ ن هناك ج ا م ع ة إ ق ل ي م ي ة يجتمع عليها أ ه ل كل بلد و أ ه ل كل إ ق ل ي م من أ ق ا ل ي م مصر نفسها و أ ن هناك ج ا م ع ة م ه ن ي ة يجتمع عليها أ ب ن ا ء الحرفه ة الوحيدة مش مشكلة ي رابطة رابطة مش إن ف الواحده ا ب كده ة الدول ي بإيه؟ بالرابطة والتي هي الرابطة الإسلامية يعني العقيلة يقول ة مسألة علاقة الرابطة المختلفة بالرابطة الرابطة ورابطة ما الأساس أو الرابط هذا هذا لم يكن الجديد فيها هو إ ق ا م ة الدراسات ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل م ص ر ي ة على أ س س ع ل م ي ة س ل ي م ة فذلك مذهب جليل ا ل ف ا ئ د ة ينطوي على كثير من العظات والعبث ولكن الجديد في هذه ا ل ج ا م ع ة ا ل م ص ر ي ة ا ل ف ر ع و ن ي ة أ ن ه ا قد أ ص ب ح ت د ع و ة ا ن ف ص ا ل ي ة تنزع نحو ا ل أ ن ا ن ي ة والانطباء على النفس وتعارض ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل ج ا م ع ة ا ل ع ر ب ي ة وترى ان جامعه الوجود المكاني التي تربط بين من يعيشون على هذه الارض اليوم وبين من عاشوا عليها منذ أ ل ا ف السنين هي اقوى و أ ح ق بالرعايه من الجامعه الزمانيه التي تربط بينهم وبين ابناء جيلهم ممن يعيشون في غير مصر وهي اقوى واحق بالرعايه من الجامعه الروحيه التي تربط بينهم وبين ابناء دينهم ومن الجامعه ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة التي تربط بينهم وبين أ ب ن ا ء لغتهم وليس ذلك فحسب بل ق د ظهر بين دعاه ا ل ف ر ع و ن ي ة بعض المتطرفين الذين لا يعترفون بتلك الجامعات ا ل أ خ ر ى على اختلافها ولا يرونها خ ل ي ق ة ب أ ن تحظى من س ا ك ن مصر ب أ ي قدر من ا ل ر ع ا ي ة أ و الالتفات وفي الوقت الذي بدا فيه أ ن الدول ا ل أ و ر و ب ي ة آ خ ذ ه في الانسلاخ من القوميات بعد أ ن ذاقوا من اثار عصبيتها الويلات في الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى كانت مصر ودول الشرق العربي ت أ خ ذ هذه ا ل أ ث و ا ب ا ل ب ا ل ي ة ق و م ي التي ت ا نزعتها أ و خلعتها أ و رب و ا عنها بعد أ ن ملتها لترتديها وتباهي ببدعها الجديد وطراسها الحديد و م ح ا ض ر ة مرقس باشا سميكه التي أ ل ق ا ه ا عن المتحف القطي في ا ل ج ا م ا ل أ م ر ي ك ي ه سنه الف و ت ى و ع ش ر تصبح مثالا لهذه ا ل ن ز ع ة ا ل ف ر ع و ن ي ة التي لا تخفي كراهتها للع... كراهيتها للعرب خ ا ص ة ولكل ما هو عربي فهو لا يرى العرب إ ل ا غزاه دخلاء كاليونان والرومان سواء بسواء ويميل إ ل ى إ ط ل ا ق اسم القبط على المصريين جميعا ويقول و م ض ى على مصر اكثر من الفين و ث ل ا ث م ا ئ ة س ن ة ما فقدت استقلالها بانتهاء حكم ا ل ف ر ا ع ن ة ومنذ ذلك العهد وهذه البلاد بسبب مركزها الجغرافي الممتاز وما خصها الله به من المناخ الجميل و ا ل ت ر ب ة ا ل خ ص ب ة و ا ل ث ر و ة ا ل ه ا ئ ل ة مطمح نظر الفاتحين من احباش وفرس ورومان وعرب واتراك وافرنج والمحزن أ ن ه لما خيم الجهل على البلاد قام ا ل أ ه ا ل ي يهدمون ما بقي ظاهرا من آ ث ا ر أ ج د ا د ه م بحثا عن الذهب و ا ل ف ض ة والانتفاع ب ا ن ق ا ض ه ا لبناء دورهم ثم لم سيميكا مصر الإسلام مقر المتحف لسيادة الحضارة العربية في مصر بدخولها في الإسلام. يقول إنه لا يستطع يخفي في في اختيار كثيرا وراء أن حزنه أنه القفتي في الكنيسة المعلقة. يقول الكنيسة ا ل ل م ع ة ي ق ليكون داخل الحصن الروماني الشهير الذي شهده الامبراطور تراجان وبه الباب الذي ل خ ل منه عمرو بن العاص و م ن كان معه من ا ل ص ح ا ب ة واصبحوا من وقتها أ س ي ا د البلاد المصريه ة فعشان ك ل ر م ز ي ة هذا الباب الذي دخل منه ع م ر بن العاص ر ل ل ه ع ن وصحبه الكرام واجتاحت مصر موجه من ا ل ف ر ع و ن ي ة تحاول أ ن تغزو سائر النواحي ا ل ث ق ا ف ي ة وتدعو إ ل ى إ ق ا م ة الفلوس على أ س س ف ر ع و ن ي ة وتزعمت ص ح ي ف ة ا ل س ي ا د ة ا ل أ س ب و ع ي ة هذا الاتجاه الجديد ف أ ف س ح ت صدرها لدعاته و ع ا ن عليه رئيس تحريرها محمد حسين هيكل في شطر كبير من حياته تعدل اتجاهه الى اتجاه إسلامي. كتب حديث هذه ا ل ص ح ي ف ة عن ا ل ف ر ا ئ ن ة فلم يخلع د د من اعدادها من حديث عن حضارتهم وثقافتهم ومجدهم م مقال مصر الحديثة ومصر القديمة يزعم أن ما يتواهمه بعض الناس من أن تغير الدين في مصر من إلى المسيحية ثم وكتب الوفانية تغير بحذرها بعض رئيس في الحديثة الدين في الناس س ان ان الى ل ل عن وتغير ا ل ل غ ة فيها من ا ل ه ي ر و غ ل ي ف ي ة الى ا ل ع ر ب ي ة قد قطع ما بين مصر ا ل ح د ي ث ة وبين مصر القديمه ة صلاة من ذ ا الا ليس و ه من ا م ص ل ا ة قائمة الفراعنة يقول لا شك فيها بيننا وبين اجدادنا、الفراعنة. الى شك وبين ان يقول فمن حق المصريين ومن الواجب عليهم ان يستثيروا دفائل ا ل ف ر ا ع ن ة جميعا وان يربطوا حاضرهم وماضيهم رباطا ظاهرا لكل عين يعني ليزيدوا ق و ة الى قوتهم ن شامبليون ذ كشف عن سر ر ا ل ل ه و ف يشطح ة حين حل و عليه أوراق البردي القديمة ت بالكاتب خياله في خاتمه مقاله فيتخيل هذه ا ل ف ر ع و ن ي ة التي يدعو إ ل ي ه ا دينا جديدا س ي ر ز و بمبادئه العالم هاديا ومبشره ذ ا النشاط ليحقق به الناس ا ل س ع ا د ة و ا ل م ت ع ة و ا ل ط م أ ن ي ن ه حين يملون ن ش ا ط ه المادي الذي لا بد أ ن يقف في يوم من ا ل أ ي ا م ف ي ي و م إ ذ ن يشعر العالم بظما أ ي ظما إ ل ى ا ل ح ي ا ة النفسيه ا ل ف ن ي ة ولعله و ا ج د ه ا في هذا الذي نطلب إ ل ى مصر أ ن تقوم به اليوم الحقيقة هو يبكر هنا يعني نماذج كثيرة جدا يبكر كثيرة هو ك ل ه ينفخ في هذا ا ل أ م ر وهو يعني تمجيد ا ل ف ر ع و ن ي ة و ا ل خ م ص على نفخ يعني الروح فيها يقول بعض هؤلاء وهو يعني يتوغل فيه وهو هؤلاء الكتاب بعض هذه ا ل ش ع ومع لدرجة انه س ي الامبراطوريات الاسلامية اللي هي مصر كانت مصر م ل ه الاندماج ب ي ق و كانت الدولة ص ر ي ة ل يقول ل ك ب ر ى ثم ومع م ا ا ا ن د السياسي يعني مع التام ب ل الاسلامية الاخرى ا د ح ت ل ل ا ا ط ة س ي ة ومع الاندماج السياسي التام فان مصر لم تكن ع ر ب ي ة قط وهذه إ إلى ن كانت جانب م ا ا ت ش ق ق ي ا العربيات تحتفظ دائما بمصرياتها القومية العميقة تحتفظ ف ه المصريه ة القوية الأكيلة ي التي ا تستضل ل مصر ب و هي ا ا ل و وهذه م المصرية في الواقع د ع ا م ة شخصياتنا القوميه ة فلسنا ف م كيف ينكرها علينا بعض إخواننا العرب بعض ط ب ع ا مما عزز هذه ا ل ن ع ر ة اكتشاف قبر توت عنخ امون في تلك ا ل ف ت ر ة وانشغال الاعلام ب م ت ا ب ع ة هذا يعني الحدث حتى ان شوقي لوحده كتب في قضية في توت عنخ امون ايه اربع قصائد نشر ت ق ص ي د ة الاولى عند اكتشاف ا ل م ق ب ر ة استهلها بقوله قفي قفي يا ش يوشع, يوشع, يوشع بن اخت دعا الله أن ي يوسع قفي ش ش ع يقول ا م قفي و ش خبرينا احاديث القرون ا ل غ ا ب ر ي ن ثم يعني في اثناء ق ص ي د ة بيحث الشباب على ا ل م ه ض ة وكذا وكذا من اجل ايه بعث التراث ا ل ف ر ع و ن والاعتزاز ب ا ل ر ا ب ط الفرعونيه ويقول شباب قلنا لا خير فيه وبورك في الشباب الطامحين فناديهم بعرش كان صنوا لعرشك في شبيبته سنينا يعني بيقول ن الفرعوني يعني لمدة إيه؟ سنين فناديهم عشان ينشطوا عرش وعالم كعرشها الشمس ايه لاتوا لمدة قديم وطبعا الشمس في القرات الفرعونيه معروفه ة ن ان انها ايه؟ ت و وامون ل ك ايه اه, اه, ال ال ال ال ان اه بيقول في ايه واحد اه ل و اه ح د اللي اه ل وضح في يعني اه ع التوحيد اخناتون التوحيد ي ان اه ل ت ت و ح ي د ا ع اه وحد اه ل ل ا ك ل ه اه ل اه ح د و و الشمس ا ت و ن ف ن ا د ي ه م بعرش كان صلوا لعرشك في شبيبته س ن ي ن وكان العز حليته وكانت قوائمه الكتائبه والسفينه على الأحوال ينتهي الكلام و ل الدكتور محمد حسين ه الله وجملة ي ك د ي ف ل ا منهم موجة من الفرعونية الطاغية شاعر شعراء و ر ه من في الأخذ بها م ه م من كان يذهب مذهب ا ل فيها ر ق الأول الذي كانت ت ح ض د ل الأسبوعية س س ورئيس ي تحريرها فيكادوا يتخذوها دينا ا ة و مذهب ن من كان ه م ي فيها مذهب من ذ ه يلتمس الذرائع لشحذ همم الشباب وحفز عزائمهم ومنهم من كان يذهب فيها مذهب الحكماء الذين يقلبون النظر فيما تعاقب على ا ل أ ر ض من أ م م ومن أ ج ي ا ل متفكرين وننتقل م ع ت ب ر ي طبعا بعد يبدأ ذلك هو ي بعد ذ لنقاش ك ل كيف تصرف جهاز ا ل م ن ا ع ة في ا ل أ م ة ا ل م ص ر ي ة بالذات تجاه هذا الغزو الدخيل للدين الفرعوني ضد دين ا ل إ س ل ا م في مصر كثير جدا من الكتاب ا ل إ س ل ا م ي ي ن لهذه ا ل م و ج ة ا ل ا ل ح ا د ي ة وكان من أ ب ر ز ه م على الاقل أو هو لسان الدعوة للمحافظة للتصد ل ف رفع ع و و ن ي ة ر دواء ا ل إ س ل ا م هو الشيخ محمد رشيد ا رحمه ا ل ل قبل أقول قولي ه بهذا هذا أكتب ت س غ ف ر الله لي ولكم س ب ح ا ن ك اللهم رحمه ب ب ن ا و د ك ش د أن ل ا إ ل ه ل أ ن تعالى استغفرك وكتبه